قال الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمه ربه الا الظاهرون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله والياس من روح الله والامن من مكر الله وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الباب عقده المؤلف ليبين على أنه ينبغي للمسلم أن يكون دائما بين الرجاء والخوف يرجو عز الله عز وجل المغفرة إذا ارتكب ذنبا اي يخاف من ذنوبه ولا يياس من رحمة الله عز وجل وهذه الايه الكريمه قبلها قوله تبارك وتعالى اف امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون ثم قال اف مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون هذه الآيات تبين على أن أهل القرى الذين أنعم الله عليهم بالصحة وبالمال وبالرزق وبكل ما يحتاجون إليه في هذه الدنيا فإذا بقوا مع هذه النعمة على عصيان الله عز وجل لا يطيعونه ولا يخلصون له العباده ثم يرتكبون تلك المعاصي والله عز وجل لا ينعم عليهم فهذا استدراج اي اذا راى المسلم نفسه انه يرتكب المعاصي يرتكب الجرائم لا يطيع الله عز وجل ثم الله عز وجل ينعم عليه بالمال وبالولد وبالصحة ولا يتصور أن هذا محبة له وإنما هذا مكر به لأن الله عز وجل يستدرج هؤلاء بأعمالهم لأنهم لا يرجعون إلى الله عز وجل ولا يستغفرونهم ولا يسدون تلك النعمه إليه وإنما ينسون في الليل نائمون فامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون يعني هم في نعمتهم وفي راحتهم الليل في النوم ثم ياتي الضحى فيستمرون على معاصيهم في اللهو واللعب وترك ما اوجب الله عليهم فالله عز وجل يقول هؤلاء الذين الله خلقهم ورزقهم وأصل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأنعم عليهم بهذه النعم يبقون على هذه الحالة التي هم عليها في الليل والنهار في الليل نوم وفي النهار لعب أفأمنوا أن الله عز وجل سيجازيهم على هذه الأعمال ولهذا قال أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون والمكر الله عز وجل لا يصح به وانما يكون في المقابل مكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومثله الخداع يخادع عن الله وخادعه والاستهزاء الله عز وجل بين يستهزئون والله يستهزئ بهم اذا في هذه الاعمال التي يعملها هؤلاء الله عز وجل يقابلهم بمثل عملهم وهو اقوى منهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ماذا صنع قريش حينما عزموا على اخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه هم عزموا على قتله او على حبسه او على نفيه والله عز وجل اخبر عن ذلك العمل وذاك المجتمع الذي اجتمعوا فيه من أجل أن يسطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعملوا به وذلك مكر منهم حينما اجتمعوا وعقدوا في ناديهم ماذا يصنعون بمحمد الذي حسب دعواهم وحسب فكرهم أنه فرق كلمتهم لانه اذا اسلم الشخص ودخل في دين الله ترك عباده الاوثان وصار الخلاف بينه وبين اسرته ويدعوهم الى الجنه وهم يدعونه الى النهر هم فسروا هذا بانه تفريق للكلمه فعملوا ذلك المؤتمر واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إذا اجتمعوا في ذلك المجتمع وفكروا ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم الشيطان ودخل عليهم في ذلك المجتمع والشيطان يتصور يتمثل بأي صورة من الصور لأن الله عز وجل أقدر الجن على ذلك ويتمثل لهم في صورة الشيخ كبير السن وكبار السن عندهم التجربة وهكذا الشباب يرجعون إلى الشيبان حتى يأخذون منهم التجربة لأنهم جربوا الحياة قبلهم فلما اجتمعوا في ذاك المكان فكان بعضهم قال نخرجه يعني نطردهم من مكه فقال ذاك الشيخ هذا ليس برايي والشيخ هو الشيطان قال هذا ليس برأي لأن الرجل هذا لسانه ومعاملاته وأخلاقه إذا خرج بره سيجتمعون عليه الناس وسيأتي إليكم مرة أخرى ويصنع بكم ما يصنع فهذا ليس برأي قال الآخر ممكن نسجنه كما في نص الآية ويثبتوك أو يعني يسجنوك فقال هذا ايضا ما هو رأي؟ لأن أصحابه لإيمانهم بدعوته سيدخلون إلى السجن هذا وسيخرجونهم منكم. فقال أبو جهل وهو في هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأي عندي أن نأخذ من كل قبيلة شابا قوياً ونعطيه. سيفا صارما. ثم يجتمعون فيضربه بربة رجل واحد. فيتفرق دمه بين القبائل فلا تستطيع بنو هاشم لا يستطيعون أن يحاربوا الناس جميعا. قال ذاك الشيخ هذا هو الرأي الصواب. هذا هو الرأي الصحيح. الله عز وجل بينهم يمكرون برسوله صلى الله عليه وسلم ليعمل به مثل هذه الأعمال. والله عز وجل يبكر بهم فهو أقوى منهم وهو خير الماكر فمكر بهم فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له الله عز وجل في الهجرة لأن قبل ذلك لم يؤذن له في الهجرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل عملا إلا بإذن ربه فكان أصحابه يهاجرون من تعذيب الكفار وتنكيلهم بهم الهجره الاولى الى الحبشه والهجره الثانيه الى المدينه وكان ابو بكر رضي الله عنه دائما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبه يعني اذا جاءت الهجره وجاء من الله انا اكون معك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا بد من الاذن من الله عز وجل فحينما وصل الأمر إلى هذا الحد أي اجتمعوا الكفار وأرادوا أن يعملوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل وأخره القتل عاملوا هذا العمل بالفعل وجمعوا أولئك الفتيان الشباب وأعطاهم تلك السيوف الصارمة وجاؤوا وحرسوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج ينفذون فيه تلك الخطة، وذلك المكر الذي اجتمعوا عليه. قبلها قد جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه في الظهيرة في وقت ما كان يأتي لرسول ما كان يأتي لابي بكر رضي الله عنه. أي رسول صلى الله عليه وسلم كان يزور أبا بكر لكن ما كان يأتيه في هذا الوقت؟ ما يأتيه في الظهيرة في حر الشمس؟ فلما جاءه لإذن من الله عز وجل بأن يهاجر جاء إلى أبي بكر في ذاك الوقت ولما راه أبو بكر رضي الله عنه عرف على أن الرسول لا في هذا الوقت إلا لامر مهم فلما جاء إلى أبي بكر أخبره بأن الله عز وجل أذن له في هجرة فقال الصحبة فقال نعم فاستعد له براحلة فذلك كما تعرفون السفر على الرواحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيمة يعني بقيمتها بثمنها وصار الاتفاق على ذلك ورجع رسول عليه الصلاه والسلام ونام في بيته وفي هذه الليلة اجتمع أولئك الفتيه وجاءوا وقفوا على الباب يحرسون متى يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضربوه بسيوفهم واذا قتلوه جميعا اشتركوا في دمه فبنو هاشم لا يستطيعون يحاربون الناس جميعا ويرضون بالديه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه تنام على فراشي حتى تعيد الامانات الى اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعى الأمين يسمى الأمين قبل أن يوحى إليه ولهذا حينما اختلف قريش في وضع الحجر الأسود حينما بنوا الكعبة وصلوا إلى هذا المكان الذي شاهدتم فيه الحجر الأسود فاختلفوا من يضع الحجر الأسود في هذا المكان؟ وقريش كانت تفخر بالبيت هو فخرها فلما اختلفوا حدث بينهم, بينهم ما حدث سيصلون الى حد القتال لان الامر هذا عندهم ليس بهين كون واحد من قبيله ياخذ الحجر ويرفعه خلص يكون له الشرف على الجميع حينما اختلفوا اخر الامر اتفقوا على ان يحكموا اول داخل عليهم في البيت أول داخله دخل بالمسجد إلى الكعبة هو الذي يحكم بينهم في هذه القضيه وهي الله عز وجل أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين يعني كلهم سلموا لحكمه فجاء عليه الصلاة والسلام وحل القضيه كيف حل تلك المشكلة قلهم ضعوا ثوبا في الأرض فرشوه لما وضعوا الثوب أخذ الحجر وضعه في الثوب وقال كل جماعة يمسكوا بطرف بهذا الثوب بحيث أنهم يشتركون كلهم في رفعه فلما أخذوا بهذه الصورة لما وصل إلى المكان المحاذي أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في مكانه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالامين من كان عنده مال ثمين يخاف عليه يودعه عنده لأنه إذا وداع عند غيره ربما يخون الأمانة فكان هو الأمين فودائعهم عنده ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعيد تلك الأمانة إلى أهلها ولكنه في وقت حرج لا بد أن يخرج في هذا الوقت والله قد أذل له والكفار يتربطون به يمكرون به كما قال الله عز وجل علي بن ابي طالب نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسجى ببرده وهذه من مناقب علي بن ابي طالب رضي الله عنه لانه نام في هذا المكان الذي يتهدده اولئك الفتيان يتهددون من ينام على هذا السرير بالقتل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقوا حرص على الباب ظنني منهم على ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول خرج من عندهم والله جعل بينهم وبينه سدا لم يروه واخذ تراب وجعله على رؤوسهم حثت تراب على رؤوسهم ومشى وراح الأبي بكر وراحوا إلى الغار وهم يحرسون ينتظرون متى يخرج الرسول حتى يعمل ذلك العمل وينفذ تلك المؤامرة في شخص بعيد هناك يشاهد ولكن ما هو عارف نس القضية، فسألهم يعني قرب الفجر الآن جاء الفجر يطلع، وهم ما زالوا ينتظرون. ماذا تريدون؟ قالوا نريد محمدا. هم يقولوا رسول الله للملائكة لهم لا برسالته. فقال محمد دخلوا وحث التراب على رؤوسكم. فهم مكروا هذا المكر. والله عز وجل مكر بهم ثم أحبط مكرهم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون الله والله خير الماكرين فهم اجمعوا على قتله فالله عز وجل مكر بهم ولم يستطيعوا أن يعملوا من ذلك شيئا وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار هو وابو بكر رضي الله عنه ثم تمت الهجرة شاهد معنا في قضيه المكر فالمكر يثبت في كتاب الله ويصفه الله عز وجل في المقابله ما نسمي الله عز وجل ماكر هذا لا يجوز ولا نسميه خادع هذا لا يجوز ولا نسميه مستهزئ هذا لا يجوز ولكن في المقابله هذه المقابله فيها الوصف لله عز وجل بانه الاقوى وهو الاقدر وهم لا يستطيعون على قدرة الله عز وجل فالله عز وجل غالبهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهنا الله يقول هؤلاء العصاة الذين يعيشون على المعاصي يخالفون أمر الله عز وجل يأكلون نعمة يعيشون في كنفه يرزقهم ويعافيهم ويمن عليهم بكل شيء وهم على معاصيهم يرتكبونها في الليل والنهار في الليل نائمون وفي النهار يلعبون ويتركون ما أمر الله عز وجل به ولا يطيعون رسله فيقول هل هؤلاء آمنوا مكر الله هل يأمنون أن الله عز وجل لا يعاقبهم على عملهم هذا هو يخلق ويرزق وينعم ثم هم يعبدون الشيطان يعصون الله يرتكبون هذه المعاصي والله عز وجل بين على ان هذا من المعاصي او من الكبائر التي قد يعاقب الله عز وجل عليها من شاء من عباده ممن ارتكب ذلك العمل وربك لا يظلم احد اذا المكر هذا من الكبائر التي ينبغي للمسلم ان يتجنبها فاذا انعم الله عليك بالعافيه وبالولد وبالمال ولم يحزنك شيء في هذه الدنيا ما فيه الا نعم فقط فانت ان شكرت هذه النعم وحمدت الله عليها واطعت الله عليها فالله عز وجل يكرمك في الدنيا وفي الاخره ينعم عليك في هذه الدنيا وكذلك يمن عليك بجنته ونعيم ولكن اذا استمريت على معاصي فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لأن الله عز وجل في لحظة من اللحظات وهو الذي إذا أخذ الظالم لم يفلته وكما في قصة فرعون الذي بقى وطغى وعمل ما عمل الله عز وجل أخذه أخذ في آخر لحظة لأنه حينما كان يعمل تلك الأعمال ووصل به الغرور إلى أن يقول أنه هو ربهم الأعلى ويقول لهم ما علمت لكم من إله غيري إلى هذا الحد وموسى عليه السلام صابر وهكذا الأنبياء يصبرون نوح عليه السلام مكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهم ولم يؤمن به في هذه الفترة الطويلة إلا الذين ركبوا معه في السفيلة من تلك الأمم والله عز وجل أغركهم أم هلهم هذه الفترة الطويلة وهذا ابتلا وامتحان فيجب على المسلم ولا سيما طلاب العلم الدعات إلى الله الذين يبينون للناس الحق أن يصبروا ولا يأس من رحمة الله ولا يقول الإنسان أنا عملت عملت عملت ولم يستجب لي الإنسان له أسوة في الأنبياء. عليهم السلام وكذلك فرعون كما قلنا عمل تلك الاعمال كلها والله عز وجل يمهله واذا اخذ الظالم كما قال الله عز وجل لم يفلته وفي اخر لحظه جاء به الغرور الى ان يستأصل موسى ومن معه وحينما ذهب موسى بقومه وقد امره الله عز وجل بالخروج وخرج هاربا هو ومن معه لكن أمامهم البحر البحر الأحمر وخلفهم فرعون ومن معه الأعداء خلفهم والبحر أمامهم أين يذهبون ولهذا قال أصحاب موسى انا لمدركون لأن ما في طريق حتى يواصلون البحر أمامهم خلص ما في إلا الماء الآن غرق وعدو خلفهم هم ليست عندهم قدرة موسى عليه السلام قال كلا ما يدركون يعني ما يحيطون بنا في الآية فلما كراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمذكون أي أنه, أنه سيقيطون بنا ليس معنى أنهم يرون فالإدراك ليس المعنى او يصد به الرؤية المقصود به الرؤيا ولحاطة وموسى عليه السلام قال كلا ما قال أنهم لا يرون لأنهم يرونهم فلما تراء الجمعان هذا جمع هذا جمع كل من يرى الثاني وانما قالوا سيدركون ويخيطون بنا ويقتلون فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين ربي معي سيهديني إلى الطريق التي فيها النجاح فأوحى اليه ان يضرب البحر عصا وهذا بحر احمر كيف عصا يفلق البحر كما قال موسى ربي سيهدين فهداه الله عز وجل وأمره بذلك العمل فضرب البحر فصار كل فرق كالطود العظيم يعني سبع طرق والمياه صارت بين جميع الجهات مثل الجبال كما قال الله عز وجل دخل موسى ومن معه والله عز وجل كما ذكر في آية أخرى جعلهم البحر يبسا يبس يعني ما فيه أنهم سيغوصون في البحر في مكان الماء عادة إذا جاءت السيول ولو انقطعت لو مر الإنسان قد يأتيه الماء والأشياء التي تجتمع ويصعب عليها أن يمر ولكن في نفس اللحظة الماء راح والأرض صارت يبس يا يابس مروا عليها فلما انتهى قوم موسى آخر واحد دخل البحر ثم مشوا وجاء فرعون ومن معه وقد تردد في الدخول كما جاء في بعض الأخبار ولكن آخر الأمر يعني دخل وتبعه قومه آخر واحد من قوم موسى خرج من البحر واخر واحد من قوم فرعون دخل البحر كلهم في البحر الأول والأخير الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان فأغرق جميعا جميعاً وأخذهم هذا الأخذ أخذ العزيز المقتدر فأخذهم أخذ العزيز المقتدر وهنا قال فرعون ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بن إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني هذه الفترة الطويلة كلها الذي كان يدعوه ويقول له قل لا اله الا الله واترك هذه الالهه واترك هذه الاصنام بلغ به الامر الى ان يقول ما علمت لكم من اله غيري والان سلم وقال انا الان مؤمن وأنه لا اله الا ما دعا اليه هارون موسى عليه السلام الله قال له الان وقد عصيت الان يعني فالان ما في توبه الان في هذه اللحظه التوبه اغلق بابها الشاهد معنا من هذا على ان المسلم في هذه الدنيا باب التوبه مفتوح له يعني ما ياتي في القران من القصص هو للاعتبار ما هو قصص هكذا نقراه وما نلقي لهذا بال نستفيد من هذه القصص اولا هذه عاقبه الظالمين عليك أن تحذر من الظلم إذا كنت قويا لا تتسلط على الضعفاء ففيه من هو أقوى منك ففرعون تسلط على بني إسرائيل يقتل أبنائهم ويستحيي نساء هذه الفترة الطويلة والله عز وجل لمكره به ربها موسى في بيته يشو حكمة الله وقدرة الله عز وجل هو دائما يذبح الأطفال لأن المنجمون قالوا له أنه سيظهر واحد وسيوزول ملكك على يديه أصحاب التنجيم والحدث والكلام الذي يقولونه فقال لن يستطيعون أن نذبح أبنائهم ونستحي نساؤهم فعنده لينا مشكلة يعني يمر على هؤلاء من وجده الطفل بكر ذبحه والبنت يتركونها وهذا من أشد العذاب لهؤلاء الذين استعبدهم فالله عز وجل القى في قلب ام موسى انها حينما تضع تضعه في ذاك الصندوق وترميه في البحر عملت ذلك العمل ورمته واخذه الماء ثم التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ولما وجدوا هذا الطفل الجميل الصغير في هذا الصندوق أردوا أن يذبحونه فشفعت زوجة فرعون وهي التي بنى الله لها قصرا في الجنة وهي مع فرعون وقالت اتركوه لعله يكون ولد لنا ونستفيد منه وآخر الأمر تركوه لكن ارادوا لهم مرضعه فلم يقبل ثدي امراه فصاروا في مشكله بيموت الطفل هذا من يرضعه الله عز وجل قال فرددناه الى امه امه موسى والام معروفه طبيعتها وحنانها على ولدها امرت ابنتها ان تذهب وتتتبع آثاره وأخباره فذهبت وبصرت من بعيد ما تريد تشعرهم بأنه أخوها لو علموا ذلك يذبحونه ما في تردد. وهو كلما جاء له بمرضعة لم يرضى أن يقبل فديها فقالت هذه البنت ألا ادلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ بعض الشيء ولكن آخر الأمر هي أخبرت بأنها تريد منهم أي من فرعون يقدم له هذا المعروف حتى يستفيدون منه ويعطيهم من نفقه ويستفيدون الحياة التي يريدونها لأنهم يقدمون له خدمة الله عز وجل فرد قال فردنه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحسن فرجع إلى أمه وأصبحت ترضعه. وفرعون مد بالأموال الاموال عليها لانه هذا الولد هي تربي الشاهد انه ربي في بيته والله عز وجل جعل يعني مصيره هذا على يده لا نستطل في هذا حتى يفوت علينا الدرس ولكن العبره من هذا ان يعتبر كل مسلم بان الظالم هذا مصيره ولا يظن الإنسان أنه إذا تكبر وتجبر وظلم الناس سيفلت من عذاب الله لأنه إما أن ينتقم منه في الدنيا وإما سيعذب في الآخرة وكثيرا الجباب الجبابره هؤلاء الله عز وجل يريهم في الدنيا مكره ويريهم عذابه وهذه التجارب موجودة في هذه الدنيا حتى في وقتنا الحاضر ان الظالم هذا مصيره فنحن نعتبر بهذه القصة وأمثالها في القرآن في صبر الأنبياء في دعوتهم واعتداء الناس عليهم والتنكيل بهم ثم الآخر تكون لعاقبة لهم العاقبة النجاح يكون لهم فينبغي للمسلم إذا صارت بيده السلطة بيده قوة فلا يظلم الناس لأن الله عز وجل سينتقم منه الأمر الثاني في هذه القصه أيضا أن كل مسلم في هذه الدنيا يرتكب المعاصي وهذه طبيعة البشر ولكن باب التوبة مفتوح باب التوبة مفتوح مهما ارتكب الإنسان من معاصي وتاب إلى الله توبة نصوحا فالله عز وجل يتوب عليه ولكن في لحظة من اللحظات هذه التوبة لا تقبل حينما تطلع الشمس من مغربها وهذا في اخر الزمان اذا طلعت الشمس من المغرب هي الان تطلع من المشرق ورسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر الناس الذين حضروا وسمعوا منه والذين جاءوا بعده وجدوا في سنته مثلنا نحن الان وجدنا في سنته على انه عليه الصلاه والسلام اخبر بأنه سيأتي يوم من الأيام وهذه الشمس التي تطلع كل يوم المشرك ستطلع من المغرب والانبياء في دعوتهم قالوا للناس أن بعد هذه الحياة موت وبعد هذا الموت حساب من أطاع الله الله يزوجه يثيبه ويدخله الجنة ومن عصى ففيه نار سيعاقب تلك النار من آمن وأطاع الرسل دخل الجنة من يطيع الرسل فقد طاع الله ومن عصى وكذب وقال ما قاله الأنبياء ليس بصحيح فحينما تطلع الشمس من مغربها يقول هؤلاء والله لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن هذه الشمس تطلع من المغرب فعند ذلك يؤمنون وهذا الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل اذا إذا طلعت الشمس من مغربها فلا أحد يقبل منه الإسلام ولا الإيمان لأنه كذب بالغيب كذب بما قاله رسول صلى الله عليه وسلم فلان لما شاهد ذلك صدق إذن تصديقه الآن لا ينفعه الحالة الثانية قد تكون هذه بعيدة أنه يمكن ما ندركها وهي آتية ستطلع الشمس من مغربها الحالة الثانية كلنا نشترك فيها الله عز وجل أخبر أن التوبة هي تكون قبل الغرغره قبل الموت قبل مشاهدة الموت وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتنهم كفار يعني حينما يكون إنسان على الفراش وجاء الأجل شاهد ملائكة الموت الذين يحضرون لقبض روحه هنا يقول آمنت بهذا الإيمان غير مقبول ولست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتنهم كفار ففرعون قال تبت الآن فرعون لما شهد الموت في البحر خرس جت الأمواج من كل مكان وشهد جماعة كلهم غرقوا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الله قاله الآن وقد عصيت الآن ما في توبة كذلك كل واحد منا إذا حضره الموت وقال تبت التوبة هذه غير مقبولة إذا أنت في فسحة في عمرك أن تتوب قبل هذا الوقت أن تتوب قبل هذا الوقت لماذا؟ لأنك تتوب وأنت تطمع في الحياة يعني معافى لكن هنا ما في طمع لما تقول خلاص تبتوب خلاص الآن لأنه يعرف أنه لن يقوم من فراش هذا إلا للمقبرة إذن في هذا الوقت التوبة لا تقبل فعلى المسلم أن يتوب من جميع ذنوبه قبل هذا الوقت أي قبل أن تأتي الغرغره فإذا صارت الحشرة يوم في الموت الآن يقول تمتوك ما في ما قبول هذه التوبة وحتى بقية الأعمال التي يقوم بها في هذا الوقت لا تنفذ يعني في هذه الحالة قد يكون بعض الناس إما لجهله وإما لظلمه وكذا يمكن ماله يصيب لشخص معين ويترك جميع الورثة منهم من يطلق زوجته حتى لا تأخذ ميراثها مع أبنائه هذا ما يقبل لو طلغ الإنسان زوجته في هذه الحالة لا تقلق بل تأخذ حقها مما خلفه كما فرضه الله عز وجل لها إذن أعمال الإنسان في هذه الحالة غير مقبولة لا توبة ولا غيرها من التصرفات فالمسلم يستفيد حينما تقرأ في كتاب الله وتقرأ قصص الأنبياء وصراعهم مع أممهم تنذر العاقبة لمن العاقبة للمتقين العاقبة للصابرين فيستجد الإنسان من هذا أنه لا يأس من رحمة الله كما في هذه الآيات وكما في هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الباب فالآية الثانية ومن يكنط من رحمة ربه إلا الضالون يعني رحمة الله عز وجل لا يكنط منها إلا الضال من هو الضال الذي لا يحتديه الضال الهائم الذي لا يعرف أين يتجه، لا يعرف ماذا يصنع فهو هائم في هذه الدنيا فهذا الضال هو الذي يغنط من رحمة ربه وأما المؤمن فلا يغنط من رحمة الله وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله والشرك بالله أعظم ذنب عصي الله عز وجل به لأن الله هو الذي أوجدك هو الذي خلقك هو الذي رزقك هو الذي يحييك هو الذي يميتك فكيف هو يخلقك وتعبد تعبد معه غيره تعبد معه مخلوق مثلك إما تعبد حجر وإما تعبد حجر وإما تعبد فنم اما تعبد وثن إما تعبد قبر فالله عز وجل جعل هذا الذنب أنه لا يغفر لصاحبه لانه ارتكب جريمه ما في اكبر منها كيف الله يخلقك وانت تروح تعبد غيره والعباده ليست الصلاه وحدها العباده هي الدعاء وهي الخوف وهي التوكل الابواب التي مرت قبل هذا كل هذه من انواع العباده هذه كلها من أنواع العبادة فلا يجوز للانسان ان يخاف في قلبه وهو ما سمي خوف السر كما مضى في الباء الاول ان يخاف في قلبه من صاحب القبر الذي عنده السدنه ويستقبلون الناس وياخذون نذورهم ويذبحون لهذا الولي من دون الله عز وجل ويدعونه يستغيثون به فاذا اراد ان ينكر عليهم شخص ويقولهم هذا العمل لا يجوز يلسوا يخوفونه ويخوفونك بالذين من دونه يقول أنت إذا عملت كذا هذا الولي يتسلط عليك يمرضك أو يميتك أو يتسلط على أولادك فيمرضهم أو على مالك فيذهبه ويخوفونك بالذين من دونه يخوفونهم لأن هؤلاء إذا أنكرتم على هؤلاء الذين يقولون لا يعملون هذا العمل فهؤلاء ستسلطون عليكم فإذا خاف الإنسان في قلبه من هذا التخويب أنه سيسير له ما يسير من هذا الولي فهذا هو الشرك بالله وهذا الشرك الاكبر فالخوف لا يكون الا من الله عز وجل هو القادر هو المتصرف هو الذي اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون واما هذا ميت مسكين وفي حاجه الى دعائنا ولهذا قلنا لكم في قضيه الزياره يعني زياره القبور مشروعه كثير من الناس يتوهمون أن بعض الناس يمنعون وهذا غلط وهذا خطأ بل الزيارة مشروعه زيارة المقابر مشروعه لكن فيه شيء منها ممنوع ما هو المشروع أن تسلم على أهل القبور سواء كانوا أولياء أو أنبياء أو ناس هؤلاء تسلم عليهم وتدعو لهم تسلم عليهم وتدعو لهم لن في حي إلى دعائك وقد انقاطعت أعمالهم وأنت ما زلت في فشحة في هذه الدنيا يمكنك أن تعمل ثم تتذكر بهم الآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نايتكم عن زيرة القبور يعني خوفا عليهم أن يعودوا في الشرك يدرهم من دون الله يستغيث بها يطلب منها شفاء المريض رد الغائب انجاب الولد للمرأة العاقر التي لا تنجب وأنا سمعت بأذني هذه من امرأة في بعض البلدان الإسلامية في مسجد فيه قبر تطلب منه الولد أنا سمعت وكثير منكم يعرف هذا أنتم الآن كثير يحضر يكون رؤوسهم من الحجاج لأنهم يعرفون مثل هذا فهذا شرك بالله عز وجل ما في أحد يستطيع أن يأتي لك بولد هل سننتزوج؟ وأراد الله له ذلك الولد فسينجب وإن لم فالله أخبر بأنه يجعل من يشاء عقيما يجعل من يشاء عقيما إذن هذا الميت لا قدرة عنده حتى يعطيك الولد أي هي القدرة الموجودة عنده هذا قد مات وأصبح مرتهن بعمله وليس له إلا ما قدم للأعمال ودعاءك الصالح له ودعاء ولده لا نرضى عليه الصلاه والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الى من ثلاث ومنها او ولد صالح يدعو له اذا نحن نزور الزياره المشروعه وهو السلام على الموتى ثم الدعاء لهم نستفيد من الدعاء ان الله عز وجل يثيبنا على ذلك لان هذا عمل صالح الله يجرك ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ثم هم يستفيدون من هذا الدعاء وأنت تستفيد أمرا آخر كما قال رسول الله الله صلى عليه وسلم: والسلام فإنها تذكركم الآخرة أي تذكرنا بأننا سنموت مثلما مات إخواننا وآباؤنا وييراننا الذين كنا نحن وإياهم في وقت من العقات سوا مع بعض كلهم ما توجأوا لهذا المكان إذن أنا في يوم من الأمس أأتي لهذا المكان لما ترجع تستفيد وأنك تتذكر الآخر وأنك ستموت فتعمل الأعمال الصالحة وتتجنب الأعمال السيئة إذا إذا ذهبنا لصاحب القبر ودعوناهم من دون الله واستغطنا به هذا شرك بالله والذين أباحوا للناس وقالوا لهم هذا توسل بالصالحين الله عز وجل سيحاسبهم على ذلك العمل لأن التوسل ما هو أنك تأتي لصاحب القبر وتقول يا فلان اغثني يا فلان المدد يا فلان اشفع لي هذا هو الشرك بعيني وهذا ليس ما توسل والتوسل بارك الله فيكم هو طلب الدعاء من الرجل الحي الرجل الحي تطلب منه أن يدعو الله لك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بالناس شيء قحط أو غيره جاءوا يا رسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يدعو لهم الله وهم يمنون على دعائه حينما دخل الرجل ورسول يخطب في هذا المسجد وقال يا رسول هلكت الأموال ويجاعة العيال فادعو الله لنا هلكت الأموال ويجاعة العيال من قلة الأمطار حينما يكون القحط كيفس الدنيا لا في زراعة ولا في مراعي للمواشي هلك، فقال هلكت الأمال وياعت العيال، فاتع الله لنا، فرفع يديه الشريفتين، ودع الله عز وجل، وفي نفس اللحظة نزل المطر، لم يخرج من المسجد إلا والأمطار نازلة، استجاب الله الدعاء، بعض الأخوة يقول أنا دعوت ولم يستجب لي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال وعلمنا على أن الإنسان لا يئس من الدعاء. لا من رحمة الله كما جاء في هذا الحديث بل يستمر في دعائه لأن الدعاء هذا مستجاب إما أن يعطيك حاجتك التي تطلبها والله عز وجل لا تنفذ خزائنه وإما يدفع عنك شرا أكثر مما أنت تريده وإما أن يحتفظ لك بذلك ليوم الآخرة في وقت أنت أحوج إليه فالمسلم يستمر في الدعاء ولا يقول انا دعوت ودعوت ولم يستجب لي الانبياء مكثوا السنين الطويلة وهم انبياء يعني نوح يمكث ألف سنه الى خمسين عاما يدعو ربه للنصر على الله. نبي ويصبر هذا الصبر الطويل فالانسان اذا دعا الله لا يقول انا دعوت ودعوت خلاص ما استجاب الله لي انا اترك الدعاء بل يستمر التوسل هو طلب الدعاء من الرجل الصالح والصحابه فاستروا لنا هذا والامه جميعا يقولون على المسلمين ان يتبعوا منهج السلف لان منهج السلف هو المنهج طلب ابن عمر رضي الله عنه الخليفه الراشد ان يستسقي لهم فاستسقى لهم وبعد أن انتهى من خطبته قال كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حال حياته مثل هذه القصه حينما دخل ذلك الرجل ودعاه وأطلب منه أن يدعو الله والآن نستسقي بعم رسول الله قم يا عباس فادعو الله لنا قم يا عباس فادعو الله لنا فقام العباس فدعا فارخت السماء مثل الجبال كما جاء في القصة ونزلت الأمطار اذن لماذا عمر بن الخطاب والصحابه كلهم متوافرون طلبوا من العباس ان يدعو لهم ولم يطلبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله افضل من العباس ومن غيره افضل من الناس جميعا لماذا عملوا هذا لانهم يعلمون على ان التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته ولا بجهه فهؤلاء الذين يقولون للناس وهذا كثير من علماء السوء يقولون مثل هذا القول يحللون لهؤلاء المساكين الذين عندهم هذه العواطف يقولون هذا توسل بالصالحين يعني اذهب لذلك القبر واذبح له او تدعوه من دون الله وتطلب منه ان يشفع لك وتطلب منه ان يشفي مريضك يقولون هذا توسل هذا الشرك بالله عز وجل المشركون يعرفون هذا حينما دعم الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا ولا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله فلا يدعى الا الله ولا يرجى الا الله ولا يستقاس الا به هم يعرفون هذا ماذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل الالهه إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب اذا عندهم تلك الاصنام آلهة ولهذا قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى اي نتوسط بهم الى الله عز وجل حتى يعطينا ما نريد فالمشركون يعرفون هذا ولهذا صار القتال بينهم حتى ان الاب يقتل ابنه والابن يقتل اباه هل هذا يكون على مجرد كلمه لا معنى لها لو كان لهم ان يقولوا لا اله الا الله ثم يذهبوا إلى اللات وإلى العزة وإلى الأصنام ويتحاكموا إلى غير الله ويعملوا كل شيء ما كان بينهم خلاف لكن الرسول قال لهم لا الله هو الإله الواحد والله عز وجل قال في كتابه لا إله إلا هو فاعبده وتوكل عليه إذن هذا العمل الذي يعمله كثير من الناس هذا هو الشرك بالله عز وجل وليس التوسل هذا العمل شرك التوسل كما سمعتم هذا معناه الرجل الصالح إذا توسلت في رجل صلاحا وأردت منه أن يدعو الله لك فتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه أما إذا كان غائبا فلا يجوز لك أن تناديه يعني ولو كان حيا لا يجوز لك أن تناديه وتطلب منه شيء لكن هو يساعدك وهذا من الأشياء التي لبسوا بها في بعض الكتب وانا قرأتها يقول أليس أنك مثلا إذا جاءك عدو أو سبع أو شيء تطلب من الشخص هذا أن يساعدك وينقذك إذن هذا ولي وله جاه عند الله نحن نأتي إليه ونطلب منه ذلك العمل هذا من التدريس هذا ما احد سمى توسل ولا حد سماه هذا الشرك ولا شيء هذه مساعدة أنت الإنسان تمشي الآن وفيه عدو جاه عليك تطلب من أي واحد أن ينقذك هذا ما في شيء هذا وهذا الذي ينقذك عنده قدرة موجود يساعدك بنفسه. أما الميت مسكين خلاص ليس بيده شيء بل قد مات وانقطعت أعماله وليس له إلا الدعاء الصالح أو ما خلفه من عمل في هذه الدنيا حتى يستفيد منه إذن هذا أيها الإخوة لا تعتبروه توسل بحيث أن الإنسان يذهب وذا جاء المولد شمر وأخذ للذبيحة وذهب إلى البدوي أو ذهب إلى الحسين أو ذهب إلى العيدروس أو ذهب إلى أي ميت ويأتي يذبح له من دون الله ويطلب منه ما لا يطلب الله من الله هذا شرك بالله عز وجل والله عز وجل قال إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأنا أنبه إخواني الزوار الحجاج أن يتنبهوا لمثل هذه المسائل ولا يظن على أنها من هذا الباب الذي يسمونه توسلا هذا هو الشرك بالله عز وجل فلا يجوز للمسلم أن يشرك بالله لأن الله خلقك ورزقك وهو الذي يميتك والذي يحييك وكما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فالله عز وجل هو وحده القادر على هذه الأعمال جميعا وهؤلاء ليس لهم شيء من ذلك إذا كان هناك رجل صالح نتبعه في أعماله إذا عرفنا أن هناك رجلا صالحا كان محسنا يعلم الناس يبني المساجد يتصدق هذا الرجل الصالح نعمل مثل عمله ولهذا ذاك الرجل الذي قال يتمنى أن يكون عنده علم مثل فلان والآخر يقول يتمنى أن عنده مال مثل مال فلان هذا لا يسمى حسد وهذا يسمى غبطه يعني لا يجوز للمسلم أن يحسد أخاه على هذه النعمة نعمة المال نعمة الصحة نعمة العلم لا يجوز لك أن تتمنى زوال هذه النعمة عن هذا المسلم وإنما تطلب من الله عز وجل أن يعطيك مثل ما أعطاه كما قال ذلك الرجل ليت له مثل فلان حتى يعلم الناس مثل ما علم ليت عنه مال حتى يتصدق على الناس مثل ما تصدق إذن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود أما كونك تتمنى أن تكون مثله فالله عز وجل خزائنه لا تنفد مثل ما أعطاه يعطيك وتتصدق وتعمل مثل ما يعمل يعني تعمل يعني لك اسوه وتعمل مثل عمله اذا كان الرجل يعمل مثل هذه الاعمال نحن نقتدي به واذا مات ما نعكف على قبره مثل ما عمل مشركون على اللات اللات وصل رجل كان يكرم الحجاج يلت لهم السويق ويكرمهم ويضيفهم لما مات قال المشركون هذا رجل صالح ورجل طيب فعكفوا على قبره وعبدوه من دون الله ودعوه مع الله عز وجل إذن ليس هذا الاقتداء بالصالحين الاقتداء أن تعمل مثل أعمالهم فيجب على المسلم أن يحذر على عقيدته لأن هي رأس ماله في هذه الحياة فإذا ذهبت خسر حياته كلها إن الله لا يغفر نشرة به ما دون ذلك لمن يشع ولهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر على الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله هذه الأشياء التي سبقت جميعا وهذه ليست الكبائر كلها الكبائر كثيرة والكبائر كل عمل توعد عليه بنار أو بلعنة أو بغضب يعني كل عمل الله عز وجل توعد صاحبه بالعذاب أو باللعنه أو بالغضب فهذا يسمى كبير والكبائر كثيرة الشرك بالله وعقوق الوالدين والتولي والزحف وقتل محصنة الغافلات والزنا وشرب الخمر والقاسل هذه كلها كبائر فيجب على المسلم إذا وقع في شيء من ذلك لأن المسلم ليس بمعصوم فعليه أن يتوب وأما الصغائر فهذه تكفر بالصلوات يعني الصغائر لكن الكبائر لابد من التوبة والحديث الذي فيه على أن الحج المبرو ليس له جزاء إلا الجنة ومن حج ولم يرفض ولم يفسق ريح الكريم ولدته أمه هذا في المعاصي التي هي بين العبد وبين ربه أما إذا كانت فيه أمور التكبة في حقوق الآخرين يعني أخذت مال إنسان أو سرقته أو غششته وحجيته لأنا حج خلاص هذا ما هذه الأموال للمخلوقين أنت ظلمتهم فالله عز وجل يتوب عليك فيما هو له إذا زنيت أو ارتكبت معصيه من المعاصي شربت الخمر هذه المعاصي الله عز وجل يتوب عليك فيها لكن إذا أخذت مال هذا أو ضربت هذا أو شتمت هذا هذه لا بد ان تتوب منها بمعنى انك تطلب من اصحابها ان يعفو عنك في هذه الدنيا ان يسامحوك اما تعطيهم المال الذي اخذته منهم واذا تكلمت في اعراضهم تطلب منهم ان يسامحوك في ذلك والا يوم القيامه كما سبق الحديث تكون هناك المقاصه بين الناس بالحسنه والسيئات وعرفنا على ان يوم القيامه ما في احد يساعد احد في هذه الدنيا ممكن تساعد بكل شيء حتى تقدم نفسك عن بعض الناس لكن يوم القيامه ما يمكن يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم ايديه شان يغنيه يوم القيامه كل واحد يقول نفسي نفسي فيجب على المسلم معاده في هذه الدنيا اذا عنده مظالم ان يعيدها لاصحابها وان هو توبة والتوبه لابد ان تكون توبه نصوحا بمعنى انه يعزم ان هذه المعاصي التي كان يرتكبها الا يعود اليها مره اخرى وان يندم على ذلك العمل الذي كان يعمله واذا كان هناك مظالم لاخوانه المسلمين عليه ان يعيد لهم تلك الحقوق فهذا الحج اذا توفرت فيه هذه الشروط لان الانسان جاء تائبا الله عز وجل هارب من ذنوبه فار إلى الله ففر إلى الله فعليه أن يعمل مثل هذا فالحج المبرور الذي فيه الزاد حلال والراحل حلال والنية خالصة لله عز وجل هذا الذي عليه هذا الوعد من الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هذا كما وعد الله عز وجل وكما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم لكن حقوق الناس لا بد من أدائها إلى أصحابها إما بالعفو منهم وإما باخذ تلك الأموال منهم وهذه شروط التوبة ثم أيضا ما دمنا نتوقع إن شاء الله أن حجنا قبل وأننا سنرجع كيوم كي ولدتنا أمهاتنا فماذا نصنع إذا رجعنا؟ هل نرجع لاعمالنا السابقة نعمل مثل ما كنا نعمل لا يجب عليك أن تعمل الأعمال الصالحة لأنك تمت من تلك الأعمال وأنت امضيت فيها من عمرك ستين سنة أو سبعين سنة ثم جئت تائب إلى الله عز وجل والله بمنه وكرمه وعفوه أفى عنك وذهبت تلك الذنوب جميعا حقوق النفق عدتها إلى أصحابها لا ترجع مرة أخرى بل من علامة رب هذه العبادة أن الإنسان يرجع فيعمل الأعمال الصالحة ويخرج كل الأعمال التي كان يعملها ويكون هناك منشرح الصدر حينما يقوم بهذه الطاعة بالصلاة الجماعة بتلاوه القرآن بالصدقة بكف لسانه عن أعراض الناس والغيبة والنميمة من مشاكل المجتمعات والله عز وجل قد مثل كلامك في عرض أخيك كأنك تأكل من لحمه يا أيها الذين آمنوا يجتلبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكاسبه شوف هذا التشبيه الله عز وجل يعطينا هذا التوجيه هذا التوجيه الرباني حتى يكون المجتمع على كلمه واحده لان النميمه تفرق بين الناس والاسلام ما جاء ليجمع كلمه المسلمين ويكون على منهج واحد على طريقه واحده المؤمنون إخوة إنما المؤمنون اخوه والمؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وأنه إذا أصابه شيء تألم له شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين كالجسد الواحد جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالسهر والعمه انظر هذه الاصبع الصغيرة إذا جئت للباب تريد تقفله ثم ضرب يدك هذه الأصبع أنت في الليل جسمك كله تنابط ما تنام يعني هذا الأسبوع حصلت له هذه الدقة من هذا الباب يعني الليل كله جسمك كله من رأسك إلى رجليك كله جسمك هكذا في الليل يتداعى على لهذا الجسد لهذا الأسبوع الصغير فالمؤمنون مثل الجسد الواحد المؤمنون جميعا في هذا العالم المسلمون جميعا في هذا العالم فيجب على المسلم أن يهتم بالمسلمين وأن يقدم ما يستطيعه وهناك شيء نستطيع جميعا وهو الدعاء الدعاء للمسلمين أن ينقذهم الله عز وجل مما هم فيه والمسلمون كما نعلم الآن النوازل والمصائب كلها والكوارث عن العالم الإسلامي إما في بينهم وسبق الحديث هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يستجب لهذه الدعوة ولكن استجاب له أن لا يسلط عليهم عدوا من سواء فيستأصلهم وإنما تبقى المشاكل بينهم وهي موجودة بين المسلمين الآن وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب الفتن في آخر الزمان قال يتكرم الزمان ويقل العمل وينزل الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج. قال قال يرفع الهرج. قال القتل القتل القتل. فنحن الآن نعيش 24 وعشرين ساعة. ماذا تسمعون في هذه الدنيا وماذا ترون؟ القتل مستمر. يعني في خلال 24 وعشرين ساعة الليل والنهار القتل مستمر.